وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف فَصْمَان بَابَعضُناَا على بَعضٍ فحكم بَناَا فَحكُم بَيناَا بِالحقَّ وَلَا تُشْططَ وَهدنَا وَهدنَ إ سَو إ إن هذا أخيله 90 نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال اكفنها فطال اكفلنيها وعزني في الخطا قال لا قد ظلمك بسؤالنا عجتك الى نعاج وانك ثيرا من الخنطا الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أن مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربه حتى توارت بالحجاب ردوها عليك فَتَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّنْقٍ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّاسَ مِنْ قَبْلُ وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا وَتَذْكِرَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً, وهب لي ملكا لَّا يَنبَغِي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطائنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 وَنُورِى عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَبْصَارُ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرٍ ۗ وَإِنَّهُمْ مِنْ عِنْدِنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار. واذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَدَكْفِ وَكُنْ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَّهُمُ متكئين فيها يدون فيها بفكِه ييدون فيها بفكهَة كفة وشرب